موقع الله بسم الله الرحمن الرحيم والفجر يال الناس. والليل اذا يسرهل في ذلك قسم الريح معاشر الاخوه فنحن المسلمين نتقلب بين النفحات الربانيه والمواسم الروحانيه فبعد ان ودعنا شهر رمضان بلياليه المباركه العظام والفرح بعيد الفطر وصوم ست من شوال ودخول الأشهر الحرم ها هي تحل بساحتنا أيام هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هكذا شهد حبيبنا صلى الله عليه وسلم لها كما عند البزار وصححه الألباني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر فيها أعمال عظيمة شعائر كبيرة أعمال الحج تقع فيها الذي هو ركن من أركان الإسلام فيه يوم العيد يوم النحر يوم الحج الأكبر فيها يوم عرفة فيها عباده لا تتأتى فيما عداها من الأيام وهي الأضحية سنة مؤكدة بل عند بعض العلماء أنها واجبة أفنعجب بعد ذلك إذا كان العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله الذي هو سنام الإسلام كما عند البخاري والترمذي واللفظ له عن ابن عباس في الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة أحب إلى الله إخوة الإيمان قالوا يا رسول الله ولا في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ولذا أقسم الله عز وجل فيها بقوله والفجر وليال عشر على قول جمهور أهل العلم والله لا يقسم إلا بعظيم بل سماها الله عز وجل الأيام المعلومات فكأنه علمها وميزها عن غيرها من الأيام فأي غبن؟ أي خسارة تلحق بالغافل منا عن فضل هذه الأيام والعمل الصالح فيها نعم فتح لكم باب من أوسع أبواب الحسنات فهل من مشمر ولو سألتم أي العمل الصالح أفضل وأحب إلى الله في مثل هذه الأيام الصلاة حافظ على الصلوات في هذه الايام المباركات وما اجمل واروع ان تقوم لله بالليل ولو في نصف ساعه ولو في ربع ساعه احرص على ان تكتب من القائمين فاحرص على صيام تسعد الحجه ففضلها عظيم واجرها كريم من أعظم الأعمال الصالحات في هذه الأيام أيضا صيام يوم عرفه. لغير الحاج سئل النبي عن صيام يوم عرفه فقال بأبي وأمي وروحي يكفر السنة الماضية والسنة الباقية قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله فأكثر أيها الموحد من شهادة التوحيد الذكر التسبيح التحميد التهليل التكبير فأين التكبير في الطرقات وفي الدور والبيوتات وفي المساجد وفي كل مكان ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي أيام عشد الحجه فإن من أعظم أعمال الأيام العشر وخاصة يوم العيد انهار الدم من أجل الله تعالى صلة الرحم الصدقة بر الوالدين الإحسان إلى الأرامل واليتامى والمساكين أي عمل صالح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق العمل الصالح لا حد له بشرطين أن تخلص النيه وأن يكون عملك موافقا لسنة سيد البشرية نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في هذه الأيام العظيمة